انت يرد كما انا لا يدل بطريب منامي بل ذكرها يحل على كل صيغة وإن مذجوه الزلي بخفاة فليذكرهم يخلون ماذا يقول الزال بخفاف كأن عنزوني بالوصاني مبشري وإن كنت لم أكن براد كأن جولي بالوصاد بجلي وإن كنت لم أكن عبد سلام يا ذي I really want that. I really want die. by me if